قَالَ هَلْ أَمَنُ قُمْ عَلَيَّ إِنَّ لَكَ مَا وَلَمَّا أَفَتَحُوا مَنَ ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ذا اير ذالك كليل يسين قال لن نرسله معك حتى ت تُني مَوْثِقًا مِنْ اللهِ لَتُنَنِّبُهُ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَدَمَّا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلون ارِقَ وَمَا أُغْنِي عَن قُم مِّنَ اللَّه يَمِشِئ إِنِ الْحُكْمُ إِل كنت عليه فليتوكل المتوكلون ولم ماذا خلوم حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا وَلَمَّا مَدَّنْ خَالُوا عَلَى يُوسُفَ أَتَاهُ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَال إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَأْسَ بِمَا